الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ومن ولاه بعد أقول يعني بعد كلام شيخنا ووالدنا حفظه الله يصعب أن يدلي أحد بجلبه أو أن يضيف شيئا على ما قاله وذكره حفظه الله ولكن من باب المشاركة في الخير وعدم احتقار شيء من المعروف والخير لا شك نعرف جميعا خطب الأخوان المسلمين ودفاع بعضهم عن بعض وتبادل الادوار في مختلف المناسبات في كثير من البلاد التي يتجمع فيها الشباب المسلم وقدر الله أن كانت لي زيارة إلى بعض دول أوروبا بريطانيا سويد ألمانيا هولندا بلجيكا وما حولهم فرأيت يعني مثل هذه الجهود وهذه الأعمال والأقوال قد أثرت في كثير من عوام المسلمين ومراكز أهل الإسلام بقيادة من ذكرهم الشيخ عدنان عمهور وكذلك يتردد على تلك المراكز المغراوي هداه الله وعلي حسن وأخوان الأردن وكلهم يسعى في هذا الطريق وهو التجميع أو ما يطرح في هذه الأيام فيما يزعمونه من وجود إعادة النظر في الأصول والضوابط والقواعد التي ذكرها السلف القدماء أو المشايخ في باب الجرح والتعديل والوصف بالبدعة وغيرها ومرادهم أقول من هذا الطرح هو إبعاد أو صد الناس والشباب على وجه الخصوص من المنهج السلفي النافع الواضح وهذا له ك... رأيت له أثرا عظيما في كبيرا من المراكز واختلف الشباب هناك والمراكز والمساجد وهجر بعضهم بعضا لأنهم يريدون صرف الشباب وأهل تلك المراكز وأتباع المراكز عن مشايخنا وعلمائنا بما جعلوه بديلا اتحاد واجتماع علماء أوروبا ومن الذي يحق له أن يفتي ومن الذي يرجع له بالنسبة لأهل أوروبا من باب أنهم أفقه بتلك البلاد وما يحتاجه أهل تلك البلاد حتى في باب الجرح والتعديل وباب الأسماء والأحكام ومن رحمة الله عز وجل من فضله علي أن كانت لي بعض الدروس والمحاضرات في هذه المراكز والمناقشات وغيرها ودفاعنا وهذا من الواجب حقيقة والله ما نقوله في حضرة الشيخ ولكن واجب علينا أن ندافع عن علمائنا وعن مناهجنا وثوابتنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل في أعمارهم وأن يثبتنا وإياكم على هذا المنهج القويم السديد وأن يرد السلام ورحمة الله وبركاته وأن يرد كيدا يعني هؤلاء ذنيعا في محورهم ومما يعني لفت الانتباه اجتماع كان في الأردم في مركز الإمام الألباني يعني قبل شهور يعني احضر الشريط الى المانيا واستمعت اليه وكان لقاء يضم طلبة العلم كما يقولون في الاردن في مركز الامام الالباني رحمة الله عليه وقد استواف ابو اسحاق الحويني ونزل عليهم ضيفا ثم تكلم بكلام يعجب منه الإنسان والمسلم والسلفي على وجه الخصوص حيث زعم في هذا الجمع أن الشباب السلفي وأن السلفية قد افتقدت المرجعية منذ عشرات السنين منذ عشرات السنين يقول لم يكن لنا مرجعية سلفية تفهم ما يحتاجه يعني ما يحتاجه الشباب السلفي في هذه البلاد ثم أخذ يتكلم عن تجربتهم في مصر وقال عن تجربتهم في مصر وقال أما نحن في مصر فقد افتقدنا المرجعية والإمامة قبل هذه البلاد يعني الأردن وما حولها والجزيرة وما حولها ولكن يقول اتفق الإخوان هناك واتفقنا على مرجعية أو اثنين أو ثلاثة ما تم المرجعيات ولكن هكذا ذكر أنه اتفقوا الآن وانتهوا إلى هذا الاتفاق إلى واحد واثنين وثلاثة وهم المرجعية في مصر وقال ينبغي أن يحذو هذا الحذو إخواننا في الأردن حتى نكون قدوة لجميع السلفيين في بلاد الجزيرة والبلاد الإسلامية ثم ينقل أو تم تنقل هذه التجربة إلى السلفيين في بلاد أوروبا هكذا يزعم، وثم اشار الى ما بينه وبين الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وقال كان لشيخنا الألباني نعم كم نعم لا يقول ما يقول منذ كان حياً يقول كانت له تفرّدات كثيرة جدا وقد ناصحته فيها يزعم بهذا اللفظ يا اخوان الله الله. نعم الالباني له مفردات وتفردات كثيرة جدا الله يقول ما هي واحدة ولا اثنتين ولا في مركز الامام الالباني الله شيء. الله ثم يقول قد ناصحته كثيرا وقبل منها شيئا وسكت عن غيرها هكذا يزعم وهكذا يريد ان يبين عدم وجود المرجعية منذ زمان وعشرات السنين بزعمه، فالشاهد كما ذكر الشيخ هي هجمة ولا شك يريدون بها صد وفرف، يعني مرادهم فرف وفض الشباب عن مشايخنا بهذه الحجج الواهية وهذه الألعاب الشيطانية. وأن يلتف الشباب حولهم ومن ثم يسوقونهم إلى منهج الأخوان المسلمين كما هو واضح بدعوى الوسطية ودعوى قبول الآخر ودعوى جمع الكلمة ومواجهة دول الكفر أو غيرها ومناهج الكفر وهم الله لا وقفوا أمام هذه المناهج ولا السمّة نصروا ولا الثلاثي يتأيّدوا فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم جميعا وأن يبصرنا في ديننا وأن نتنبه يعني لمثل هذه الأقوال والحركات وجزاكم الله خير الجزاء جزاكم الله خيرون وهذه لا أقوى إنها إضافة الله يجزاكم الخير وإنما هو قيام الشائف تجربتك في أمريكا وإنما هو بيان شاكل ما أرى والله كل ما هذا الكلام لكن أقول هذا يؤكد ما كتبه أبو الحسن في بريطانيا من ربط الشباب السلبي بألي حسن السليم بارك الله فيه ويؤكد أن بسم الله ألي حسن الحلبي أنه يدفل الإراقيين يكون لهم دورات ويقول لهم أخوانه يجب أن ترجع إلينا لا إلى علماء الحجاز <تصفيق> بارك الله فيهم. وهم جهال ولم يأخذوا العلم من العلماء إنما أخذوا من الشارع ومن الصحف فلم يدرسوا في جامعات ولا عندهم شهادات فهم مليئ وقلوبهم مليئتهم بالحقد المثج السلفي وأهله كل هذا عبو الحسن فيه اندرس علي حسن فين درس ابو اصحاب فين درس بارك الله فيكم فالالباني والذي لا اعلى له من ابرد سلاميذه وافضلهم في ذلك الوقت في حياته هذا خصفر بن الخطير محمد سيبر رفاعي في مسألة واحدة هجمه وهج وضرب هجره في مسألة واحدة ولم يصبر عليه ولا ادم مدة والله الذي لا يقص لكم أن ما حدث مسلم من سأل واحد فقط هجره وأمر بهجرانه إلى أمات ولما حاصمها بعض السلفيين والله كاد الكاذب المخرجون السلفية وقال السلفي لا يتجنّى على السلفي قال هذا تجنى عليا والسلفي لا يتجنّى على السلفي وابن باذي بدأ بأدنى أدنى أدنى أدنى أدنى مما وصل إليه هؤلاء إذا مدح البدع فهو منهم ودائن لهم وقد سبقه إلى هذا أئمة إذا مدح أحدا منه البدع فإنه يعتبر منهم ودائية لهم سبقه ابن سيمية وابن كثير وغيرهم بارك الله فيكم سؤال لبعض ما رأيكم في من يمدح البداع قال هو منهم لا شك لأنه يدعو إلى مذهبهم. بارك الله فيك. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. أنهم يقول السلفية أمر لسبي كما قلت لكم وهذا الفرق كلها ولد السلفاء والنصور ومنها لا تفهمه هم منها. ها. بارك الله لي ويجي أبو الحسن المنهج الواسع الأسياح والحسن معه لا يلزمني تجيب بقات الأدلة من الكتاب والسنة من كلام السلام وكذا ما يلزمني قواعد خبيثة جدا منهج واسع يسأل بدأ جميعا والحق ما يلزمه ونصحح ولا نجرح وإذا حكمت حكمت وإلى آخر فقال الأخ يجب أن نعيد النظر أعاد النظر وقع وما يوقف عند هذا وفي جلسه هنا في مكة قال واحد كان من ثلاثيني وبعد ان شاء رف الدنيا وراح معهم قال يجب ان نعيد النظر في الاصول الشلفية طيب اعاد النظر وارصله في الله لك الله فيك اصولا ما شاء الله اشارات الاصول كلها يتهدي من من يجزال لي هذا يقول يعيد النظر في الاصول الشلفية ها نعم هذا جزائري. كلام كرام الترالي قديما نفس كلام الترابي قديما لابد يقول من إعادة كتب الجرح والتعديل والنظر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعم نحن اكتشفنا أخيرا أن هؤلاء يصيرون على مدرسة محمد أبدو فريقة محمد أبدو والتي تأثر بها كثيرا جدا جدا القاسمي جمال الدين القاسمي السوري هذا مشهور من انجرام, أنجرام السلف وقرأته كتابا له تاريخ الجهنية والله رصدت الكتاب قلت هذا خذب عليه وظلت أنه درس من أهل بداء عليه ثم قثرت الفتن هذه وهذه وجئنا مدرس وإذا بالقوم يترسمون خطى القاسم تلميين محمد أبدو وجمال الدين جمال الدين الأفغانين تماما إذا كان الجهنية ويسمون البدعين يعني مظلومين وأنهم مجتهدون ولهم المجتهدين إذا كان المجتهدين يدافع عن حوارق يدافع عن كل أهل بدعة ويضعون فعل السنة وهم على نفس الخط هذا على. على نفس الخط هذا بس متسكرين طبعاً ومحمد الأخوان المسلمين على هذا الخط هم يرتقون في هذا الخطور لريضة كما يقال هو الإخوان المسلمين الأهداف واحدة آه يقول إن من الأطفال المغلونين عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد ويكدب عمرو بن عبيد ويكدب على الذهب يأخذ كلام يبث كلامه ويسرق الضرب القاتل, القاتل على أمر ابن عبيد في أنه يطعن في الصحابة ويسقط شهاداتهم ويفعل, ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل ولو أن سورة تبجى بأبي في القرآن في القرآن أو في اللوح المحفوظ لما قامت الله حج على أحد دارة كلمة كل هذا الكلام يرطيه هؤلاء يبطلون ويلسون ويقولون في كتاباتهم والله والله يبثرون ويدسون ويقولون ويكذبون ويبثرون الآلسون وما أخطرهم وما أشد خطرهم على الدعو السلمية وأضروا بها الآن حكى في أوروبا حتى في أدغال روسيا فتنةهم الآن وفي مشارك الأرض في فتنةهم في كل مكان الآن في كل مكان بارك الله